وعلى خاب المنسلين عليه على آل الصلاة والسلام سنة منها بعد وتعلمون أن الحبيثة لغيال موصولا بها عن قصر في الصلاة وأنه يتعلق بها وأنه يتعلق به من بحكة وتعلمون أننا قد قصلنا قائدة لنساء الله تعالى المسير عليها، وتعلق بأهم نقاط هذا الموضوع منها ان وقفنا على نائب السفر الذي يجيز لنا القصر ثم وقفنا على هل القصر يرصه ام هلينة. ثم بعد هذا تحدثنا من اين من متى يبدأ القصر في الصلاه متى ينتهي ثم تحدثنا عن المسافه التي تبيح القصر في الصلاه ثم تحدثنا عن المده التي يحل لك أن تقصر فيها ولا تعتبر مقيما وما تعتبر منه إن شاء الله تعالى مقيما وكما قلنا بالأمس إن شاء الله تعالى بقيت لنا عدة مقاتل سريعة ينبغي أن نتحدث عنها وفيها تتعلق بهذا الموضوع إن شاء الله تعالى وترتبط بكثير من المساغلات التي وردت إليها من الإخوة الأفادث بعد سماعي لهذا الموضوع أما عن النقطة الأولى التي نود أن نتكلم عنها وفيها إن شاء الله تعالى وهو بعض الناس قد يسافر من المساغلات احد الناس قد يسافر من القاهره مثلا وهو يقيم فيها ثم يسافر الى بلدته وفي بلدته يكون هناك الاب وتكون هناك الام ويكون هناك العم ويكون الخال وكما قلت قد يكون له مكان معد للاقامه في بلدته التي يسافر إليها فهو يعتبر مجساوه ان شاء الله تعالى قل انتقل من بيته إلى بيته المساله آآ آآ لا تختلف كثيرا فبعض الناس قد كما أسمع بيبني مثل زلة أو شقه أو دار أو بيت في بلدته مسقط رأسه والتي فيها اهله وأقاربه وحينما يذهب يفتح بيته وينكف في بيته فهو ينتقل من بيته إلى بيته فهل هذا ايضا فبقول هل ايضا يبيح له القصر في الصلاة او لا يبيح له القصر في الصلاة هنا آآ آآ كما قال اهل وكان هذا زرائي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اصحابه الكريم ان بلدتك هي التي فيها زي جد وعملك فيها شري وفيها جهتي وفيها اولادي في بلدنا لا اعتبار شو بنقوله لا آه بوجود اهلي اهلي فيه لا اعتبار بانه دي بلدي التي ولدت فيها لا اعتبار لهذا بقدمت ما بندي اعتبار للJordan وللولد وللعمل فانا ما ان كنت الان في القاهره زوجين، أولاد، عمل موجودين فيه فيه في، في، في القهار. في أي بلد أنتقل إليها حتى ولو كان فيها مكان معارف، آه، أعتبر مسافراً، آه، إليها، فأقصر الوقت، فأقصر السلام، فأقصر السلام. هي مسألة قليلة، أنت ضعوا علم بالاعتبار كفي من الناس يسألون عن دراسات البلد. ده انا قاعد مع ابويا وامي ولا واحد فين يعني سبحان الله زفت فين اولادك فين عملك فين اللي هو المره تقريبا بيقعد يلزق في المكان اي مكان ديه. ديه. في التقبيد في التقبيد والا يطبق لنا من الباب كلنا من القرى أصلا جاء من القرى وولدنا فيها وأهلنا فيها في الليل ووردنا ايرتباط من مكان مرتبط بيهي مرتبط بيهي الزوجة ولليهي كل العمل خلاص للزوجة وللعمل ومن هنا قرر فيه مرحب آخر وإذا اصطرر لنا الآن أصبحت لي زوجها هنا وأصبحت لي زوجها هناك بس كده فالبلاع في القاهرة متزوج متزوج قطر ايضا في في الزائف مثلا في الصعيد مثلا عشان فانا ترصبنا بيجرنا بيجرس سيتنا في الصعيد مثلا خلاص متزوج هنا او هنا خلاص فعندي زوجة في القاهرة وعندي زوجة في البلد والتي مسافر ولا لها تمام واشطب في اي المكانين انا مقيم وفي اي المكانين انا مسافر بالازول ان اخسر الصلاه فين اخسر الصلاه عند الجليده لان بالازول في البدايه كله غاذا فه العلم يقولوا الموضحه هنا بعض العلم يقول اتحمل في الحالتين وده كان تأويل لبعض السلم ان المجام وليه بزيلة هنا وليه بزيلة هنا حتين صلاتك هنا واتنين في ايه هنا وما سمت في حتة هنا نتكلم لكن المجام نسافر لديه وما اني عندي دين لديه لا هتعتبروا في الصفر وبعضهم اللي اني بيرى هذا البعض الاخر بيقول يا انتليك القصر في احد المكانين طيب قال ليه قال تبسك اللي هيرجح احد المكانين على الاخر العمل العمل انت متزوز بطيار متزوز بالصعيد متزوز بالزعزين ولكن شغلك في في الغاهرة وهذا هي التي تتل فيها لان عملك بيرضبك بالمكان أكبر مشكلة وليه عملك بيرضع لك مرتبط يوميا في هذا المكان خلاص اما زهادك للزوجة لن يكون الأخرى لن يكونها يوميا او يوميا من يكون يوميا فهذا الملجح والمعتبر هو المكان اللي في الزوجة والعمل وعيه والعمل علشان برضو اخواني اللي بيسألوا في, في هذه الموالي يكونوا على بينا متعددة الاخوة اللي ها بقوله بنا واحد والله العربيات اللي احنا بقول عليها السيارات الباجكة اللي هو يوميا بيسافر وإحسكندرية شغلته كبه وقت الناس يجي يعملين يوميا بحيقصر الصلاح يوميا كل طرده حيجريفه خارج القاهرة حيصليه قص وكل طرده حيجريفه وهو داخل القاهرة حيصليه حيصليه ها كمان زي ما اتفقنا خارج البلد حيصلي قص داخل البلد حيصلي جباب يوميا اه يوميا يا اخو انا كل يوم وكل يوم الشرح هو كل يوم معناه كل يوم بيتغير الشرح الشرح للعقل الشوارع الشرح فالراجل اللي بيطلع مسافر اهو خد موعده على الموقف توصيله لاسكندريه خلاص يؤذن عليه الظهر يه؟ الضهر دي خاص يرجع بسلامه الله بس رجع ودخل على بال ما رجع الى القاهره مدخل القاهره وعز بالله العاص يبقى اوصل العاص ايه ها تمام ممتاز وما ترى ولا تمام كل فرد هيدخل جامعه كلها خارج حدود البلدة بقى قص داخل في حدود البلده بقى تمام القاعده التي هي لازم تتكلم كل يومين او يومين طب اصحابنا اللي في الجيش اصحابنا اللي الجيش كنت انا بقى فريق الجيش بعض مش عارف بعد عشر ايام بعد عشرين يوم لازم يرجعوا سواء تنضف عسكري وداي احمل مين حنطبق القاعده اليوم اليوم اليوم اليوم اللي اليوم اللي انت رايح فيه ها بمجرد ما تتجاوز البلده كل اللي فرض واليوم اللي انت راجع فيه الى ان تبدل البلده واللي بطلع اللي تبقى قصر شوف انت بتقعد ديش كام يوم شهرين صغيرين كلمه غيره شوف انت بتقعد ديش كام يوم عارف انك بتقعد اسبوع عارف انك بتقعد 10 ايام عارف, بتعطي عارف بتعطي 20 يوم تبقى حصل ايه ها تمام على طول كده تمام رايح هتقعد ثلاثه ايام في اقل يبقى ها كل النص فما ما تخلص ما تخلص نعم منقول كل يوم مش كل, يوم كل يوم بتاع كل يوم ده؟ بس كل يوم يرجع عليه على اللي كل يوم يرجع كل, كل فرد هيجي ان شاء الله تعالى خلي القاهره هتخليه قص وكل فرد هيدفع ان شاء الله بعد ما دوله القاهره الله هيبقى تمام قاعدات بتخلص على المساله الاولى كنا بنقارن ماشي تمام نيجي لحكم اخر قبل ما نتكلم عن جمع بر الصله وهو ان امامك احنا مضينا على المساله دي هنتكلم عن الفقه الصلاه نسخه قديمه سريعا وهو اذن المسافر بالمقيم انا عايز حديث على حقوق الجماعه وانا واجي هاتم هادم بالمقيم اهل العلم اتفقوا جميعا على أن المسافر طبعا دي مساله ما فيها خلاف يجوز له ان يؤم المقيم ان يؤم المقيم وهذا من خلال الروايه قد اخرجها احمد بن اسنيد كان في سننه بعض الا انها تقوى بالمتابعات والشواهد ان النبي صلى الله عليه وسلم نكث في نكبه عشرة يصلي بالناس قصرا ثم يقول اتبنوا صلاتكم فان قوم العلم سفر واذا كان يصلي ولذلك انت لما تسافر وتصلي الامام انت بتقصر ثم تنبغ المقيمين على ان يكونوا ايه على ان يكونوا صلاتهم وهذا ما فعله امر بن الخطاب وصح عنه انه وهو في مكة كان يصلي قصرا ثم يقول ابنيوا صلاتكم فانا قوم على سفر بمسألة ما اختلفوا فيها لكن الكلام اللي حصل بعد طيب الراجل بقى المسافر ده مش هو حيب امامه الصلاة بتقام واصبح ليه امام مقيم يأتم بيه او لا يهتم بيه كل الفقهاء على الاهتمام بيه ده الاهتمام بيه اه انت دهان المسافر يا بيس انت بيه بمقيم لكن ان وقع فيه بقى ولا تقصرها الإمام مالك والوحيد اللي رأى كراهية كراهية الاهتمام به المقيم يعني عند الإمام مالك الأفضل لك أن تصلي ها منفردان. لكن أنت الإمام ينت Imam يتصلّي منفرداً خلاص يتصلّي منفردا كل القى على لكن بقوله بالخلاف واقع أتم صلاتي اولاءكم صلاتي فتجد فريق من السلف فريق غير الله من السلف كثير من التابعين وتابع السابعين ومن بعدهم راوا انك لو اهتممت بالمقوم فلا بد وان بركعتين فلو ادركتم في ركعه وبقيت اني اقول ركعتين ولو اضرقته في ركعتين فهما هم حسبك ولو اضرقت في اكثر من ركعتين الصلاه باقيه طبعا هتكتفي حضرتك بالركعتين لجنب مفارقه وتسلم وهو يكمل صلاته زي ما انت بتسلم وهو بيقول يكمل صلاته انت هتسلم وهو برضه هيكمل صلاته وتلوي مخالفه وهذا الراء ابن حزم وذاق عنه كثيرا واشارد له وعرض له من الكثير في قدامه اللي حلها. فابن حزم بيارى هذا وبيارى إن حضرتها بتكتفى بالرجاتين حتى ولئن اتمنت بمقيم قال الله سبحان الله يعني الامام يومي كامل أربعة وإنه يسللت منه يسلل الآيب قالوا الله ما يسلل إنما جعل الإمام ها ليعتمنا بيه يعني هتمش بالقاعدة دي قال القاعدة أي فبش معنى لما هو المسافر صلى امام نعتمس بين مقدمين ويسلموا بسلامه مش إنما ذي على الامام ليعتمنا قال كانوا هم كمان زي ما سلموا ركعتين يسلموا ايه من ركعتين ها؟ قال الله ده كده صلاة منقصة البرضي هو هين منطلقه لهم كده صلاة هتبقى زائدة وإحنا اتفقنا انها ايه عزيمة ركعتين فكده خلاص ايه طيب نحن ممكن انهم دعليك رج قال هو قالوا ان اللي, اللي بياتم بامام مسافر يوم يكمل لان النابيع ده. قال اتموا صلاتكم فانا قوم على صفر فرد بن حزم قال هذا دليل عليكم وليس رمي دليل عليكم ايه قال هذا يعني ان الصلاه ارضيتها ركعتها هي اثنين بس ليه وإلا لما دعت الحاجة إلى أن يقول لأم أتمك سلتقل فإن قوم على سفر فمعنى أن يقول فإن قوم على سفر معنى أنه يدد أن الفرض علينا أصبح ركعتين أن الفرض علينا أصبح ركعتين وهذا يؤكد أنك حتى لو ائتممت بالنقيم يجب أن تلتزل بهذا الفرض وهو الركاتون وهو ما الركاتون برأي هؤلاء برأي هؤلاء رأي الفقهاء باقي الفقهاء من يتم بمخيم هيتم صلاته ويرد الصلاة إلى أصلها إيه أصلات الكلام أربعة فتيرد الصلاة إلى أصلها ولا شيء في هذا إلا أني الإمام مالك الا ان الامام مالك بوارك أنك تتم الصلاة ولو أدركت طبعا كل الفقهاء بيروا هذا لو أدركت الإمام ويصرحه ولا, ولا فراكعة مش هترم تطبينا وعدة تلعبت تتابل لا ده مقدمت من مقيم حتى لو ادركت ولو فراكعة صلاه صلاة مقيم اربعة اربعة اللي ان الامام مالك يقول اذا ادركت فراكعة فلو ادركت الامام فيما دون الركعه بعد ما اعتدل من التشاهد بعد ما اعتدل من مجوع الاخين ادركت في اخر سابدة في التشاهد الاخين اسمك ادركت الامام لا لم يدرك الا بالبدايه خاصه الاخر من دوره احنا لازم لا بهذا تمام فلما مالك بيقول انك اذا ادركته بعد ان أتى باخر دوره في الصلاه فأنت تتفد بأن تصلي ركعتين لأنه في هذه الحالة لم تتم به ولم تكن مدركة له لكن باقي الفقهاء يقول لو أدردت ولو فأي بلد من الصلاة حتى لو تشاهده الأخير لابد أن تصلي أربع ركعات أربع ركعات لما قلنا في هذا الكلام على سبيل عارف ما قاله له الأهم العلمي في الكمام المسافر ليه بالمقيم انا رايي ابقى زي ما قولي ولا ان مالك بيكره لامام بالمقيم انا مبناه بقوله سوجل من هذا الفلاس اما ان تكون اماما وإما ان تصليها ها لنفسك جرايا اما ان تكون اماما واما ان تصلي لنفسك لا افعلها واكون وقعت في الكراهه كما قال ابن مالك ولا افعلها وبعدين اسال نفسي انا خالد الامام زي مقال بعض ثلاث ولا امشي مع الامام زي مقال المقال المذاخرين ولا اعمل ايه البعض تمام لا فخروجا من هذا الخلاف انا بقوله اما عن تصير اماما واما عن صليه لنفسك خروجا من عهده هذا الخلاف نعم هل قلت لك هل قران صلي من المنكر وان صلى مع المنكرين خلصت اخرجه مسلمه ترد عليك لما يقول الان الشرع اباح لك ان صلى في بيتك في المطر الشديد وفي المرض شبعت النص تمام الناس ده لك ده اذا كنت اكل بصل الالزوم تمام صل فين فيكم حطوا ثاني يا جماعه بالنسبه كده في يا راجل يا طويل الحالات التي يغدوك فيها اعضاء شرعيه تمنعك عن الجماعة يفضل لك فيها ازل جماعة نساء الله حاصة اذا كنت من خاصة عليها خاصة اذا كنت من عليها حب يقول يا حبا هذا الشام لله نعم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. نبي قال اتموا صلاتكم فإن قوموا على سفر بيوم كل واحد يتموا الصلاة الوحدة كالمسبوق تماما بتمام ما بيطلع لهاش امام تاني ما بيطلع لهاش امام تاني خلاص ناشي نعم قلوا كل واحد يتموا صلاة المسبوق وخلقت دخل عشرة ابراكي اللي نم فرقعتين وكتم ركعتين بعد ما بيسلم بيعملوا ايه وهي بالضبط كده مسلم اه على <تصفيق> قلنا اه, أه, أه, أه, أه اربع تيام اربع ايام فالطلب هنا هو القصر يومنا بيجي القصر بيروح بقى يومهم تين هنا اللي بيقعد في طلب هو على الهل بقعد اربع تيام اذا فين هال نحن قولنا اربع كلها. لكن عمر ما ماشي اقلها لها يقعد 4 في الاسبوع مش 5 يلا اخ تقريبا نعم انا لسه اتكلم في حاجه لسه انا لسه بتكلم في القصر خلصت بس القصر نعم 23 يا اخوانا ارجع عيد ميلاد وزوجها الله يجيب الله يجيب الله يجيب من يوم الكاس فاطم عايزين النازل الصاعد بسرعه احنا اتفقنا هاعرف بعث ايام واكثر قلت مش هتبصر خيري يوميلي يوم, يوم الذهاب ويوم الرياض باقي ايامك كلها هتصلي تمام وصلت ترايح يلا هو انتهى ابي جدا قلت كل الطرق عايزن عليك وانت في, في, في, في طريقك حيثبت ان هو قصر حتى لو جيت وحصله القهوه هنا حصل حصل انا قلت ان انا في السكن اللي في الظهر قال الله اكبر وده اول ما ازن زبت علي. عليا علي وانا فيه وانا سفر بقى قصر عدل بقى للساعه اثنين على بال القيارة القاهره حصل لي بقى القاهره ايه أصلي. وقت ما كانت فرضته عليا ثلاثة وهي 10 قلت الكلام ده هذا الجمع احنا بنتكلم في ده بدل لا انا اللي احنا بنتكلم بيه ها مش من انت اول مره تحضر معانا هو بمجالسه مش احنا اتفقنا على هو فرض عليك السفر كده مصطفى هو السفر قالك لازم في كده هي التي وين السفر لا بد تقصد خلاص خلاص الله لله بها بيه على العم عمر صدقه الله بها عليكم اقبلوا صدقته نعم ممكن ضعك زيت ولا نقول ولا نقول إذا هو زيت ولا نقول مش عادة رسولي باش مستطر بعمل مع اينا كهولي <تصفيق> الفضل بتعامل دي, دي ايه فضل بتعامل ايه فضل بتعامل ايه مش ايه مش عمل بقى دي حاج مع مؤقتة <تصفيق> ايه <حاجة مفترة تصفيق> دي مش, مش عمل لان تتقولي عمل يبقى انا بس اترألت من الموظفة ازاي انا بيحمله مثلا مع الشرطة او المهندسين الاحمر كان زوجت اياه واخد البحر الاحمر لا البحر الاحمر خلاص اللي انت بتقوله ده بيختلف تماما انا واقع بقى عندي آآ آآ المهامه اثنين ثلاثه في اسكندريه هخد راس عيالي بيتفسحوا اه اروح خلاص نعم بيبتسح. بيبتسح. بيبتسح. اننا من ان يسلم ثم من انا هذا بالوقت اجي قال بعض العلماء لأنهم جاهد لكن تقول لهم زي ما كانش بيجي النبي ربي قبل الصلاة ويقول يا خل بالكو انا هزبت سجد لان القصر المسلمين عارفين ايه سلبوا بالتلاوة النهار وقالا جميعين ايه سلبوا بالتلاوة هتيجي في اللغات عالتالية بعد 15 ايه خلي بالكم ها ليه بساجد و عشر واحد وقفين والحريمة اللي اخبطوا بقى الشغلاء العالم ربنا بابا شكرا فمكوش مال ان احنا ننبي براياته الجاهل الشديد يعني اه ما انا مش عايز اللي ده ده نعم طب انت حاضر ممكن حاضر ما ها نعم بقوم ايه في احنا في حالات تقول لي اثر كنت بعمل وانا مش عارف في حالات انت تعذر فيها بجهل وفي حالات انت لا تعذر فيها بالجانب انا بقول ما يتعلق بالصلاه انت لا تعذر فيه بالجانب كده ليه ليه ادي فريضه انت بتوديها يوميا لا اقل من انك تكون سائل وعارف لا اقل لكن ده انا مصعق في ناس بتتلبس بالعباده ومش عارف مش عارف ربع وفي ناس وهي نص بقى تلفاز العراقي والله احنا في السعوديه واصلاقي الناس والله بحب بالله بعد ما خلص طواف اللي لك اعمل ايه, ايه بعد كده؟ تسأل هنا ده في ايه واقول بعد كده سبحان الله العظيم بس الطريقه من الاخر ده ايه مش تكون عارف تقول تعمل ايه دي هذه الان عدم الاهتمام بالعلم الديني شوف الناس كلها قاعده كيف تتكلم في الكلوره كيف تتكلم في الفن كلمه كل عام ويقولوا ما عند الدين والعرق سبحان الله العظيم دين عايز نهتم بيه يا اخوانا عايز نهتم بيه يعلمه نحمله ونشوف ادي الصحابه كانوا حريصين على انو يحصله العلم الديني الذي ينفعه الطبيه وفي الاخر نعم صلاه الجمعة صلاة الجمعة عاشيتي باركين ايضا بتسقط عن المساكة ولكن له ان يصليها فان صلاها اسقطت عنه الضوء زي من زي النساء بالضبط المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة ولا بيجبها لا يجب عليها صلاه الجمعه خلاص لكن جاب وصلتها افقدت عنها الفرض خلاص ما تروحش بقى زي ما بعضهم ما. ما عرفش بعضهم بعض من بعض يجوا كلام النبي سبحان الله العظيم خلاص فلان جعلتها سقطت عنها زي بالضبط انت في السفر يجوز لك الصوم يجوز مش فرض عليك لان يجوز لك تضحك؟ نعم ممكن ديني انت اقول اي حتة تانية غير هنا العلم ممكن العلم فيه ولا يجوز تمام؟ يعني ممكن مش بالنبلاجة. مفيش حاجة اسمها ممكن ولا لا. يا لو انت تبقى قال لي اشتري ينفع قال اصل قلت يا ابني في كم صراحه باسبك كده على طول في في في هو الاقامه يعني وباشر مثلا لكن طبعا لا تقليص الجيش على المعتقلات ولا عايز جيش بتخصي يعني فلو دخلت الجد هتقول يا سلام فوضة <تصفيق> بترمت بترمت بترمت بتتنول في فطيحة وتتنول في فطيحة وبتناموا جوالي بتطوب هتقول يا سلام ده جيش رحمة يا بيت حياتك اللي ده نعم والحمد لله رب لك الواحد هي. نعم. خلاص. ايه. أنا الواحد سن يوم نعم خلاص انا مش ويصلي امام. ويصلي امام. ويصلي الله هيصل للبيت نعم السلاير اسقم انا الدخان اصحاب الروح الامراض اصحاب كل اللي هنا والله اول ما تبدا لو الناس بتفتكر فكرين الكلام ده نعم والله يعني بس انا مش بقول لا على كده لو في زوجتين الحمل هو المرجعيه ولو في زوجة واحدة بس زوجه الاولاد هم معدين فين؟ دهو دهو دهو ده ده ده. ولا لما تتكون بتقعد معاهم يوم بتقعد بره انا اعرف واحد بيقعد مع زوجته برهو اسبوع وثلاث اسابيع في عمله هناك اسمه بس سبوع ثلاث في عمله مش هيدعلي قصر هيل بس كده بس كده مش الواحد كلهم خلاص والله والله الله اللي لا عليكم والشيء اللي مهتمين في اللي احنا بنعمله ما فيش ما فيش يا يا دي ما لا لا اي من الله حتى في دور السفر اللي انت تصليها وانت لا يا دوبك بنصليها وانت شاء الله تعالى ويتم الثقص في ان كنت قادرا على القيام روزة حديث صحيح تنتقص في القاعدة ان كنت قادرا على القيام لكن يجيب ان شاء الله قاعدا ان الله هو راكد من ما يداده انا بقول النوافل هنا بقول انا بقولك هنا صلوها قاعدا مع القلوة على القيام وتنقص في الاجل اما فعل الله يكون صلى على دباجه اينما توجهه وهو مسافر فهذا الفعل لا تنتقص في القاعدة ان شاء الله تعالى. ولكن مش عن هذا هو المعنى الذي يجب ان يكون هذا هو اه بعد بكرة ان يكون هذا هو المعنى الذي يجب ان يكون هذا هو المعنى الذي كيف ان لو مادوث خلاص وانت حاصله لوحده في ماداي ما قبل الجماعة او بعد الجماعة مش هتفرق خلاص نعم افضل كده والله انا كنت المسجد انت تقول لك اثنين ثلاثه من هنا عشان كده بتقول لنا تجيبوا صراتين تاكلنا فوق على صواب احنا كنا بنعمل كده انا بقول واحد واحد ماشي بيعمل كده نعم حتى انا كنت كان في حاجه ثانيه طيب ان شاء الله تعالى نلهج من الجمع للجمع يوم بعد الحديث عن قاص الحديث عن الجمع بين الصلوات الجمع بين الصلوات في هناك ما يسمى بالجمع الحقيقي وفي هناك ما يسمى بالجمع الصوري لابد يكون فرق بين واحد اثنين الجمع الحقيقي هو اللي تقدر تاخذ احدى سلوات الى وقت الاخرى حد ما وقت ده. يدخل فعلا ويدخل فعلا وهذا الجمع باتفاق اهل العلم لا يجوز الا بين كل صلاتين قد اشتركتها في الوقت وعليه فلا يجوز الجمع بين العصر والمغرب خلاص ولا يجوز الجمع ولا يجوز البشر خلاص هناك حالة اتفق اهل العلم جميعا على انك انت تجمع فيها اتفق اهل العلم جميعا على انك تجمع فيها بين الظهر والعصر جمع تقديم وبين المغرب والعشاء جمع تأخير والفرق بين جمع التقديم والجمع التأخير ان الجمع التقديم بتصله احدى الصلايات قبل وقتها يعني نقول لنا ربنا بيقول مش 10 اهو بيقول 3 يا بابا كويس وده ايه تروح حضرتك قل متوضوا ونصلي الظهر يا السلام عليكم السلام عليكم كلا العصر يقول الله اكبر ده الاذان جمع ايه سوري والمغرب جمع ايه صوري وانا اقول انا دين من ايه تفهم خلاص لكن الجمع الحقيقي انا مش مش هصلي بقى بالعصر خمس دقائق لا انا هستنى لحد ما العصر يقول الله اكبر وبعدين اصلي الظهر وبعدين اصلي ها العصر واضح الفرق بين الاثنين ولا اللي الاثنين خلاص بقول هناك حاله اتفق اهل العلم قاطبه على انك لا بد ان تجمع فيها بين فيه الصلاه ال والعصر بدا تقديم والنغل والعشاء بدا تاخير وتر الحربي ايه عشان الحاد الحاد وهو انك في يوم عرفه بتزرع بين الزوج والعصر عرف نفسها جامع تقديم صدر الصليم فاديه الزوج وبعدين بتروح المزدلفه بتجمع بيه المغرب والعشاء جمعه تاخيرك واذا بتصليون زياده العش اسال سؤال بقى. أوه؟ ده وانت عارف اه ده حلو ياقلبي اللي في وقتك مش عارفه ده ان جمعك ده وقصرك ده ده نسك ولا من اجل الدماغ عارفون يعني مصر يعني مانسك المناجر لحد كده ولا ليه اللي اللي اللي استفاد طب دي ايه الله يرضى عليك الله واحد اعتماسة او انت مصر من مكة لو قلنا لمصر مع انك من اهل مكة انها هتجمع وتقصد ولو يقولون منش مزق ولعلها الجسد لا ينفش ولا قصر لأنك مقيم في هناك هم مزق ولا مش مزق هذا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <ميزك> بعد دكرة الله ان شاء الله يوم السبت ها نفسي ان شاء الله No, he could be one